129. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا 120. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا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 ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذيلا ويطاف عليهم بآلية من فضه وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضه قدروها تقديرا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 وَإِذَا رَأَيْتَ ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فِضَّةٍ وسقاهم ربهم شرابا طهورا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 واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وَسَبِّحْهُ ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون الْعَاجِلَةَ ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشذذنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا